م ع م ن ز ل ة من منازل ا ل إ ي م ا ن على طريق السلوك إ ل ى الله عز وجل سلوك الكتاب و ا ل س ن ة سلوك الهدى و ا ل ث ق ى والصلاح والعفاف ب إ ذ ن ه عز وجل وهذه ا ل م ن ز ل ة التي نتحدث عنها اليوم هي من أ ه م منازل المؤمن الثابته الى ما شاء الله التي لا يجوز لمؤمن أ ن يغادر النظر إ ل ي ه ا ولا فرصه ع ل ي ه م ن أ ن يشهد ان لا إ ل ه ا ل ى الله و أ ن م ح م د رسول الله حتى يلقى ربه على ذلك فهي الطريق المستقيم الذي ثبت الدعاء بمقتضاه في قوله عز ا ج د ن ا الصراط المستقيم فكانت ضمن ص و ر ة ا ل ف ا ت ح التي هي ص و ر ة الصلاه و أ م ا ل ق ر آ ن و التي لا صلاه ب د و ن ه ا فيتبين إ ذ ن أ ن ا ل م ن ز ل ة ا ل م ق ص و د ة هي م ن ز ل ة ا ل ا س ت ق ا م ة منزلة الاستقامة و م ن ز ل ة ا ل ا س ت ق ا م ة هي رغم وضوح معناها العام هي أ ي ض ا من ارصف منازل الاسلام اعني باللطف ه ؤ ل ا ما قد يبدو على معناها من الخفاء بسبب البعد عن قواعد ا ل ا س ت ق ا م ة وبسبب البعد عن مفاهيم ا ل ق ر آ ن الكريم رأى القاضي ف ا ل ا س ت ق ا م ة إ ن كانت تدل من حيث ا ل ل غ ة على أ ن يقوم ا ل إ ن س ا ن بالطريق ق ي ا م ا غير ذيع والشيء لا يميل يمنه ولا يسره ولا ينحني الى أ م ا م ولا يتهادى الى خمس ف إ ن ذلك موزن بمعنى شرعي اخر يعني المعنى ب ي ا ل ا ل ا س ت ق ا ظ ه من حيث ا ل ل غ ة أ ن ابن د م انجاز استقم انجاز م ن ع و ش ليس له إ ع و ج ا ت ولا عوز وهذا المعنى اللغوي يوزن يعني ي ع ط ي و احد ا ل إ ش ا ر ة إ ل ى معنى شرعي لطيف حينما ي ب ر ك ه المؤمن ويلتزمه يكون ب إ ذ ن الله من الناجين من الشارفين إ ذ ا بدل الناس ومن المقبلين إ ذ ا أ د ب ر الناس ومن الامنين إ ذ ا خاص الناس وهذه تراجم م ع ن و ي ة لكثير من ا ل آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن ي ة و ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ن ب و ي ة ا ل ش ر ي ف ة ف ن أ ت ي على ذكر ما يمكن ذكره منها بحول الله حينما جاء سفيان بن عبد الله رضي الله عنه كما في صحيح مسلم إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم ي س أ ل ه يا رسول الله قل لي في ا ل إ س ل ا م قولا لا أ س أ ل عنه أ ح د ا غيرك قال قل امنت بالله ثم ا ت ق م ك ل م ة ج ا م ع ة م ا ن ع ة قل آ م ن ت بالله ثم ا ت ق م وهي من جوامع ك ل م ه صلى الله عليه وسلم يعني من ا ل ج و ا ر اللي اجمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم ا ل إ س ل ا م كان في كلمتين و ر ا ب آ م ن ت بالله ا ت ق م جبنات ز مهمين آ م ن ت بالله ا س ت ق ل والباقي بعد ذلك روابط لها دلالتها في هذا السياق قل آ م ن ت بالله ثم استق ل من هذا الحديث م ع ب ر بحول الله عز وجل إلى الآية إن الآية الذين قالوا ربنا الله تتنزل عليهم الملائكة أن لا ولا ربنا استقاموا تخافوا أن تحزنوا وأبشروا ثم ب ا ل ج ن ة التي كنتم توعدون ا ل آ ي ا ت ولذلك قل ي أ م ن و ن إ ذ ا خاف الناس ا ل آ ي ة والحديث كلاهما له دلاله ع ج ي ب ة على ط ب ي ع ة هذه ا ل ا س ت ق ا م ة التي ينبغي أ ن نحصلها لنستفيد من ا ل أ م ن والسلام في الدنيا وفي الاخره و إ ذ ا أ م ن المؤمن و ا ط م أ ن قلبه على ع ب ا د ة الله سلك إ ل ى الله عز وجل في جو من ا ل أ ن س والشوق واللطف وهذا ل م ا ينبغي للمؤمن أ ن يحصله في قلبه في ا ل آ ي ة كما ذكرت كما في الحديث هناك ر ف ض ث ا ن ا س ت ع م ل ه للرب اللغوي ن لكن على دلاله خاصه م ت م ي ج ه ا ل أ و ل ى قل فعل الامر ا ل ث ا ن ي ة ثم قل آ م ن ت بالله ثم ا ل ت ن هذا إن الذي ن ق ا ل ه ا هو الذي ي ا ل ل ه ثم ثم الذي يقابل ا هو الذي ي ا ل ع ر ب ي ة أن ثم ه ذ ه ت ف ي د ا ل ت هذا هو أ ن م ا ب ع د ه ا ل ي س ه و الذي ق ب ل ه ا إن الذي ن ق ا ل و ا ر ب هو ا ل ل ه ثم يعني أ ن ه م ف ع ل و ا شيئا و ر ق م و ا ح د و هو ق ا ل و هو هو ا و ل و هو ف ع ل و ا شيئا و هو ه ر ق م اثنين و هو ا و ت و هو هو ه فهذا من جلاله ث م ة يعني أ ن ا س ت ق ا م هذه ليست هي لي قولهم ربنا الله بل لها معنى زائد ولو لم تكن فيها ز ي ا د ة معنى لما صح ف ا ل ل غ ة أ ن تكون ث م ة أ ن تستعمل ث م ة هذه س و ر ه بعد ذلك وقبل ذلك لما ج ا ء أ ن تكون ع ب ا ر ة ز ا ئ د ة في ا ل ق ر آ ن الكريم ولا شيء زائد في ا ل ق ر آ ن الكريم لا ز ي ا د ة في كتاب الله كتاب الله كامل شامل جامع مانع ما فرطنا في الكتاب من شيء فلا يمكن إ ذ ن أ ن نتبين معنى ا ل ا س ت ق ا م ة إ ل ا بعد ت ب ي ل ما قبله فانها ذكيه ثم الزمتنا ان نعرف العيب ل لنتمكن من معرفه الباء ما ان شئت ع ر ف ه الباء إ ل ى معرفه ا ل س ل ي م ما يمكنش تعرف مين إ ذ ا ما ع ر ف ش واحد في ا ل م ن ط ق ة وفي الواقع وفي الكتاب ا ل س ن ة قبل ذلك وبعدها م ا قالوا ربنا الله قل امنت بالله ففيه كما هو معروف ش ه ا د ة واعتقاد لكن ا ل ش ه ا د ة والاعتقاد ها هنا فيه إ ب ر ا ز لمعنى هام م ا ينبغي لمؤمن أ ن ي غ ف ر عنه ولا أ ن ي ت ك ا ث ل عنه وذلك إ ع ل ا ن ا ل إ ي م ا ن إ ع ل ا ن في شعار الايمان قل لو لم يكن القول و ا ل إ ع ل ا ن مقصودا لكان يمكن أ ن يتخصص ا ل ك م ا م بمفققه يعني ك ا ن م م ك ن لكل مكان شادك قول مقصود لذاته ا ج ي آ م ن بالله في مستقيم قل ل في ا ل إ س ل ا م قولا لا أ س أ ل عنه أ ح د ا غيرك لا يقولون شيء قل و آ م ن ت بالله ي قل و امن بالله ثم سخر ولكن ق ا ل قل و آ م ن ت بالله فهو يترجم عن الله قوله عز وجل إ ن الذين قالوا ربنا الله فكان يمكن لو لم يكن القول مقصودا أ ن يعبر بما هو اقل و ا ل ق ر آ ن اضفع كلام و أ و ج د كلام و أ ب ل غ كلام ف ي ك و ن إ ن الذين آ م ن و ا استقاموا ولكن قال عز وجل إ ن الذين قالوا ربنا الله قال فالقول إ ذ ا ت ل ط ب و إ ش ر ا ر و إ ع ل ا ن و ص ر ي ح أ م ا آ م ن و ا فهو اعتقاد باطل قد يعلم عنك وقد لا يعلم ا ل إ ي م ا ن ف ي حاجات القبر ش ي حاجات ان كلمه دانش ينحرف الاعتقاد هذا كنت اتكلم عن ا ل إ ي م ا ن معنى العقيده لوحد ع ق د ت ي ا ل س ل ي م ة و ا ح د ع ق د د ا ل ح ر د ة إ ذ ا كان كلاهما قد اعتقد ما اعتقد ولم ت ت ح ل ك ف ر ص ة لمعرفه اعماله م ف ق ت عرفوش شئ يدخله لان الايمان كل ا ل إ ي م ا ن لا يكون إ ل ا غيبا ب وهذا ما ينقض و ع ق ي د ة السلف أ ن ا ل إ ي م ا ن قول وعمل م تنقضش ف ا ل إ ي م ا ن من حيث الاعتقاد أ م ر باطل ومن حيث ا ل آ ث ا ر سلوك وعمل نحن نتحدث عن ا ل إ ي م ا ن من حيث الاعتقاد ل أ ن ه كتب في ا ل آ ي ة أ م ا من حيث العمل فهو ا لي ل ج م ل بعمل ثم استقاموا ما استقاموا هذه استقاموا على الاعتقاد عملا وسلوكا و س ي ق ي بيان ذلك بعون الله ا ل إ ي م ا ن بالله وملائكته وكتبه ورسله و ل ر س ل ر وقدر ا ل خيره وشره فلوه امور ه أ م مغيده في صبر ا ل إ ن س ا ن في قلبه كما في الحديث هلا شققت عن قلبه صدق ل والسلام ا ص ذلك وكذبه غير ولذلك قال عز وجل ها هنا إ ن الذين قالوا فطلب من المسلم ان لا يشتكي باعتقاد ما يعتقده في قلبه و ع ح ه بل و ا ج ب عليه أ ن يعلن ذلك ب ا ل ا س ويشهد أ ن لا إ ل ه الا الله و أ ن م ح م د رسول الله على الملا لو أ س ل م كافر من كفار اليوم أ و كما هو قد وقع في التاريخ لاطلب منه أ ن يعلن اسلامه ل إ ف إ ع ل ا ن ا ل إ س ل ا م ا ل إ ش ع ا ر يعني عرفت نفس ا ه هذا هو ن من مقاطع ا ل ش ر ي ع ة مطلوب ا ل إ ع ل ا ن اللهم إ ل ا إ ن رخص في حال من الاحوال لضرر واقع غالب راشق الا ما ن ك ر ه وقلبه مطمئن بالايمان ف ا ذ ا ا ل إ ك ر ا ه ح ا ل ة خ ا ص ة ا ل إ ك ر ا ه رخصه يترخص بها استثناء من اصل ا ل ع ز ي م ة ب ح ل م و ض و ن على التيمم بحرموضون على التيمم ا ل ا ص م و أ ن ي ت و ض ع الحسان و ا ل س ي م م ح ا ل ة ط ا ر ئ ة تتعلق بظروف غير طبيعيه مرض ف ق د ا ن م ا ء الخوف إ ل ى وصوله إ ل ى غير ذلك مما قرره الفقهاء من ه ا ه ن ا إ ذ ن كان العصم في ا ل إ ي م ا ن ا لعزيمه ا ل إ ي م ا ن ا ل إ ع ل ا ن أ م ا ا ل إ خ ف ا ء فهو ر خ ص ة ف ت ق ي د و ا ب ا ل إ ذ ن لان الترخوص متعلقون بعدم ا ل ا س ت ط ا ع الاستطاعة ووجد عن المؤمن ي ن أن يحقق عدم ا ل ا س ت ط ا ع ة ما يحقق عدم ا ل ا س ت ط ا ع ة يحقق عدم ا ل ا س ت ط ا ع ة في م ح ا و ل ة ا ل ف ر ل ف إ ن عجز آ ل ا ق إ ل ى الرخصه ا ل ت ث ن ي فكذلك مطلوب من المؤمن ابتداء ان يعلن إ ي م ا ن ه و إ س ل ا م ه حينما يعلن ذلك قل آ م ن ت به قل امنت、بالله. ان الذين قالوا ربنا الله يعلن ذلك م ع ن ان ه أ ه يشهد الله و ا ل م ل ا ئ ك ة و يشهد ا ل س ا ء و يشهد الناس ا ج م ع ي على أ ن ه مسلم هذا إ ق ر ا ر و ا ل ت ز ا م هذا ع ق د ع ق د من ا ل ع ف و د و ث ي ق ة التزم بها فهي تلزمه إ ل ى يوم القيامه ف إ ذ ا ما كان ينبغي له أ ن يخفي إ ل ا إ ذ ا أ ك ف ه أ و إ ل ا إ ذ ا اضطر في أ ي ص و ر ة من صور ا ل ا ب ت ر ا ر ل ل إ ك ر ا ه أ و لغيره حينما ي ع ل م ذلك ويصبح حينئذ إ س ل ا م ه عقدا عقدا عكد. حينما يصبح إ س ل ا م ه عقدا فالعقد فيه التزام ك أ ي عقد من العقود في المعاملات وفي المنكحات ا و إ ن ذلك من العقود ا ل ع ر و في الفقه يلزم طرفا او طرفا لي فهنا إ ذ ا العبد الانسان حينما يسلم ويعمل اسلاله فهو قد إ ل ت ز م بنص وبعهد ماذا بقي بعد ذلك بقي ان يوفي بشروط العقد وهو الميثاق الذي اعتقد الاسلام إ ذ ن قوله عز وجل ثم استقاموا من بعد ما يحصل تحقيق العقد في القلب ويعلن على الملا ترتب عليه حينئذ أ ن يلتزم بوجوده ونصوصه وهو قوله ثم ولذلك أ ف ا د ت ثم الترتيب ل أ ن ا ل ا س ت ق ا م ة ترتبت عن كونه قال رب الله لو ل ه لم يقلها لما ترتب عليه ا أن ل ا س ت ق ي م على لا يستقيم حينئذ ثم استقاموا م ط ه ر و ن ك ت م ة ا ل آ ي ة كما الحديث استقاموا أ و اتقن على ربنا الله ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على مقتضى قولهم ربنا الله قل آ م ن ت بالله ثم استقم على مقتضى ما ل ت ز م ت به من قولك آ م ن ت بالله ا ل ن ت ي ج ة التي وصلنا إ ل ي ه ا إ ذ ن أ ن ا ل ا س ت ق ا م ة هي صديق وصدق صديقان لمن لنفسك أ ن تقولك امنت بالله هؤلاء قالوا ربنا الله ف أ ع د أ م ر ي ن اما ان يصدقوا فينفذوا م ق ص ب ي ا ت العقل و إ م ا ان يخالفوا فيكونوا من الكاذبين ف ا ل ا س ت ق ا م ة في جوهرها صدق مع النفس وصدق مع الله عز وجل تصدق نفسك ان كنت مستقيما ف أ ن ت مصدق لنفسك ان لم تستقيم فقد كذبت نفسك شهدت على نفسك بالكذب والنقضي ل أ ه د الله عز وجل الذي أ خ ذ ه عليك ف أ ق ر ر ت به انت قلت آ م ن ت بالله انت قلت ربنا الله ف إ ن ب غ ي أ ن تصدق بقوله و إ ن ن ا ص ب ق ا ل قولي العمل ها هناك ف ي م ا ل ع ق ي د ة ا ل إ ي م ا ن قوله ع م ل صدق القول العمل وكذب القول العمل يعني العمل ب م خ ا ل ف ة القول ولذلك كما قلت في ذلك الكلام ا ل ا س ت ق ا م ة هي من أ و س ط المعاني في منازل السير إ ل ى الله عز وجل ل أ ن ه ا يتعلق ب إ ح س ا س قلبي هو الصدق و إ ن م ا الصدق إ خ ل ا ص الفعل في القول تخلص أ ف ع ا ل ك بناء على مقتضيات أ ق و ا ل ه ا فتطابق بين القول والفعل وها هنا محط الاجتهاد ي ع ن الاجتهاد أ ن اجتهد المؤمن ت ص د ي ق نفسه فقد س ب ق منه التزام بين يدي الله الواحد القهار س ب ق منه التزام أ ع ل ن عن النبى قال امنت بالله شهد ان لا إ ل ه إ ل ا الله ومن ها هنا قال مجاهد في التكفير ومن ت ل ا م ابن عباس رضي الله عنهما قال في شرح وتفسير ا ل ا س ت ق ا م ة هي إ خ ل ا ص على شهاده ان لا اله الا الله حتى تلقى الله, الله, الله او كما قال رحمه الله ف أ ن ت تقول لا إ ل ه إ ل ا الله ت ك ر ه و ت ن ت ز م لله ب ن س ا ق غ ل ي ل عظيم فلا مقدار استقامتك على قولك ههنا تتبين م س ا ف ة الصدق والكذب في سلوكك و أ ع م ا ل ك و إ ذ ا كان ذ ل كذلك ك فالمؤمن اذا يشعر أ ن ه م ط ل و منه ان يحقق ا ل ا س ت ق ا م ة في كل وقت و ح ي ل أ ن ا ل ش ك ا ل أ ن ش ه ا د ة أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله أ ع ط ت ك ص ف ة ا س ل ا م ي ة بها كنت مسلما و إ ذ كنت بها مسلما ف أ ن ت إ ذ ا اتصفت ب ص ف ة هي كونك مسلما وهذه ا ل ص ف ة تلازمك ليلا ن ه ا ر فمسلم اصبح ه ومعشيه او غبه او بعد غبه أ ن ت كذلك مستمر ما دمت مقرا ل ا ل ت ز م ك ولم تنقضه بقول أ و ب ع م ا ل وهذه الصفه ة ل ت يا مسلم ك ل ي و م ت س ت ا ج م ن ك الى ا س ت ق ا م ة يعني ك ل ي و م ت س ت ا ج م ن ك الى ت ل س ي ف ك ل ي و م ت س ت ا ج م ن ك الى ت ل س ي ف الى م ل ج و ب ي فلوله الى ا ش ت غ ا ن الشجره و ل ا ي ر ه ذ ا ا ل ش ت غ ا ل ا ل ا ا ل و ق و ف على س د و ل ي لا يجلوز ن ا ل ل ه لم ي ت ر و ك س و د ا ولا ه م ل ا م م ر م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م التزامك و إ ق ر ا ر ك وقولك ربنا الله الى غ ا ي ة لقائك الله واعبد ربك حتى ياتيك اليقين طريق واحد مستقيم اهدنا الصراط المستقيم و أ ن لو استقاموا ع ن ى الطريقه لاتقيناهم ماء غدق لنفس لهم فيه فاستقم كما ا م ه ت ومن تاب معك لان الانسان حينما يتوب يقنع عن الانحراف يقنع عن الاعوجاج ل ويدخل الطريق المستقيم يستقيم عليه ويجدد العهد على شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله عليه الصلاه والسلام قل ان الله عز وجل ارافع لنا حدودا حد لنا حدودا وهذه الحدود هي الاسلام وهي الايمان ومعالمها ظاهره ب ا ر د ما على المؤمن إ ل ا أ ن يتقيم س عليه أ ص و ل ه ا ش ه ا د ة ان لا إ ل ه الا الله و بينت أ ك ث ر من م ر ة أ ن ش ه ا د ة ان لا إ ل ه الا الله لا تثب على كمالها و جمالها إ ل ا ب م ع ر ف ة الله عز وجل وذلك ج د ة التوحيد توحيد ا ل ر ب و ب ي ة وتوحيد ا ل أ ل و ه ي ة كل ذلك يرمي في ن ه ا ي ة المطاف إ ل ى حسن معرفه الله معرفته في ربوبيته و أ س م ا ئ ه وصفاته وجلاله وجماله عز وجل ومعرفته ذوقا و و ز ا ن ا ب إ خ ل ا ص حبوديتنا وذلك توحيد الالوهيه ف ا ل ا س ت ق ا م ة على قولنا ربنا الله أ و على إ ن الذين قالوا ربنا الله أ و على قل آ م ن ت بالله ا ل ا س ت ق ا م ة على ذلك تتطلب أ س ا س ا أ ن يقصد المؤمن التعرف على ربه يقصد إ ل ى ذلك أ ف ض ل ويجتهد فيه اجتهادا يتعلم يتذوق يسعى اليه كل ذلك مطلوب ا في معرفه الله ح ل يتذوق معاني السير إ ل ى الله عز وجل معاني, معاني معرفه الله سبحانه يتذوق ذلك يبحث عنه ب قلبه كيف ي ر د ه في ع ا د ا ت م خ ت ل ف ة إ ذ ا احتاج إ ل ى رزق و إ ذ ا احتاج إ ل ى شفاء و إ ذ ا احتاج إ ل ى ح م ا ي ة والمؤمن بل ا ل إ ن س ا ن محتاج آ ب د ا يا ايها الناس أ ن ت م الفقراء ا ل إ ن س ا ن كل الانسان مؤمنه وكافره مؤدد الفقر حوائجه لا تنقطع ولا ت ن ف ع ضعفك أ ي ه ا الانسان ث ا ب ت من ح ص ل ا ل خ ل ق ثابت من ص لان ل ل ل خ ق أ ا ل إ ن س ا ن خلق ضعيفا فضعفه هو من أ ه م دوافع السيره إ ل ى الكامل في صفاته واسمائه سبحانه يسير إ ل ي ه رغبا و ر ه ب ا يرغب في ما عنده من خير ويرهب من ما عنده من ضر ل أ ن الله هو الذي ينفع وحده وهو الذي يضر وحده النافع الضار س ب ح ا ن ف م ع ر ف ة الله عز وجل خط من م ق ا ط ب ا ل ع ق ي د ة ينبغي علينا أ ن نجدد هذه المعارف في قلوبنا وفي سلوكنا ولا يعرف الله حقا إ ل ا من شعر ب ا ل ح ا ج ة ا ل د ا ئ م ة إ ل ي ه ل أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا غ ف ل و ع ي ا ل ل ه ا ش ت غ ن ى واذا ا ش ت غ ن ى طغى كلا إ ن ا ل إ ن س ا ن ليطغى ا ان راه ا ش ت غ ن ى ي ت غ ى باستغنائه عن الله و ا س ت غ ن ا ئ ه عن الله لا ي ق غ ى ب ا ح ا س غفلته ل أ ن ا ل غ ف ل ة جهل والعالم بالله والعارف بالله حقا وصدقا لا يستغني ابدا عن ربه ل أ ن ه يعلم أ ن ه فقير ابدا أ ن ه محتاج ابدا و أ ن لا غنى له إ ل ا بالله لا غنى له في ماله إ ل ا بالله لا غنى له في بدنه إ ل ا بالله لا غنى له في جاهه إ ل ا بالله لا حول ولا ق و ة له إ ل ا بالله فذلك الغنى الحق وما د و ن ه فالفقر ا ل ز ر ي ع من كان يؤمن بهذه ا ل ع ق ي د ة فلا يمكنه ابدا أ ن يستغني ع ر ض أ و ان يطغى إ ذ ن هو دائم التذكر لا يزال لسانك رفضا من ذكر الله دائم التذكر والتدبر والتفكر حتى يجد في قلبه ادبا ً يجد إ ل ى الادب ا ل ر غ ب ة و ا ل ح ا ج ة التي جعله فعلا يشعر و يستشعر ان لا إ ل ه إ ل ا الله حقا ً حينما يشعر المؤمن بذلك فهو يحقق إ س ل ا م ه كل يوم و يكون من الصادقين إ ذ ا فما فين فلك حقيقي ل أ ن ه لا يستطيع إ ل ا أ ن يسلك عبر الطريق المستقيم س ي ط ل ب السداد والرشاد والسداد عليه اهزم الصراط المستقيم ويستقيم كما أ م ر الله فاستقم ي كما أ م ر أ ذ ه الحدود التي حدها الله عز وجل حدود الطريق فكان ا ل إ ن س ا ن طريق واضح ل ح د ي ن عن شيء طريق على سبيل تشبيهم تشيل بين لعلامات ب ي ن الجنب ايمن ا ل ر ص ي ف ايمن وعلامات هي بالرصيف ايسر وهذان الرصيفان كلاهما يؤدي إ ل ى ع ا و ي ة و ا ل ح ر ا ف ا ت والوسط هو الطريق المستقيم م س ت ق ي م أي لا ا ل ح ر ا ف فيه ولا ع وجال لا إ ل ى يمين ولا إ ل ى يسار ولا إ ل ى تحت يعني ليس فيه عفر مستقيم واطيع معدل فترى امامك النور الهادي إ ل ى الله عز وجل وما دون ذلك من ا ل س ف ا ت إ ل ى يمين أ و يسار أ و خمس إ ل ا الظلمات وهذه الطريقه التي يسبها المؤمن خاشع ايش ينشد إ ل ي ه ا ويثبت عليها بالحدود التي فكرت والعلامات التي فكرت ف أ و ل ه ا و إ م ا م ه ا م ع ر ف ة الله عز وجل بصحيح العقيده فيه سبحانه وبالسعي إ ل ى اكتساب ذوق أ س م ا ئ ه الحسن يعني يدرك بقلبه ما معنى أ ن الله هو الرحمن الرحيم و أ ن ه الملك ا ل خ د و ز و أ ن ه السلام المؤمن و أ ن ه كل ما ذكر وما ذكر الله عز وجل ورسوله عن ا ل والشباب مما ثبت من أ س م ا ئ ه وصفاته لا يحفظ ذلك حفظا و ي س ت ظ ه ر ه ت ب ه ا ر ا وحج ولكن يقف عليه سلوكا وعملا ثم اي ت ق استقي على ا ل ا م ا ن فلا ت ز م ع ه ا ل آ ف ا ت ولا الضلالات يبقى على ذلك ثابتا اذ علم أ ن الله هو الرزاق ذو ا ل ق و ة المتين وعلم أ ن ه الملك السلام وعلم أ ن ه القهار الجبار وعلم أ ن ه النافع الضار وعلم أ ن ه ا ل م ح ي المميت اذن يكون من ا ل آ م ن ي ن ل أ ن ه اذ ي أ م ل أ ن لا خير يصحه إ ل ا من الله ويستقيم أ لا ضر على, عليه عليه على ما بين الله عز وجل من مراقب الصعود يعني اعمال البر المراقب التي يترقاها المؤمن يصعب بها درجاته ويسلك بها الى الله عز وجل يسافر بها من خاف أ ج ل ج والاجلاج كما ذكرت بغار لا السفر اليه ما لي والدنيا لا اعلم الدنيا إ ل ا كراكب أ ي كمشاكر استظل تحت ش ج ر ة ثم راح وتركها كما ثبت في الحديث الصحيح أ ه م هذه ا ل م ر ا ق ي ا ل م و ا ق ا ل م وهي ا ق و من أ ع ز المطالب في ا ل ا س ت ق ا م ة يبغى يحقق ا ل ا س ت ق ا م ة فعلا اذكر ا ل أ و ق ا ت ولم أ ق ل الصلوات ا ق ل في ا ل أ و ق ا ت ل أ ن الصلاه حار في التائبين عيونا اما ا ل ا س ت ق ا م ة التي يريد ع ل ى الدرجه فقلت قل لي في ا ل إ س ل ا م قولا لا أ س أ ل عنه أ ح د ا غيرك قال قل آ م ن ت بالله ش م و ر السحر اضبط ما أ ق ر ر ت به ضبطا ك ا م ل ا فتنزلوا عليه الملائكة وأن لا تقصوا ولا التي كنتم قال المفسرون وأن التي يكون ذلك عند الموت وليس بعد الموت وحده يعني الانسان يموت يرى بعين عالم الغيب من الاخره ويرى ب أ خ ر ى عالم الشهاده ممن حوله احاط به من اهله واسره وهنالك يرى الابتسامه ت ل ب ف ي ق ل ب ه م ن يكون هناك امر عظيم و ك ك ر م ي ف ل ت ق و م الاستقامة ب هناك ذ ا ا ل م ع ى إ ل منذلة ا ل ل ي ونطيحة ة عند ا م و ل ى ا ل كريم و ل ذ ل ك ق ا ل و ا الأوقات ويعذر ن ه ن ا ل ص ل ا ح و ا ل كريم ة ا ا ل ب من هذا المعنى ان ا ل ص ل ا ة كانت على المؤمنين كتابا موقوسا ثم ثم انو واحد معنى لطيف في ا ل ت ر ب ي ة وقالوا إ ذ ا وصفوا رجلا ب ا ل ص ل ا ح من باب ا ل ت ع د ي يقولون فلان له أ و ق اوقات ت فلان له أ لان أ ن ل و وهو ق ت م ز ل ل ة من م الوقت الإيمان لأن الوقت الحق الذي لك انما هو الوقت الذي قضيته مع الله هذا هو الذي لك أ م ا الذي قضيته شاردا ل ح ب ا د الله فهو ع ل ي ه ليس لك ف إ ذ ا قالوا في رجل رباني من الربانيين او الصالحين فلان له أ و ق ا ت أ ي كثير كثير البقاء في حال الصلاح والبط س و ا ل إ ق ف ا ل على ع ب ا د ة الله و ط ا ع ه وذلك ش أ ن ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم كانوا ج و ي اوقات وليس صلوات و ع ش بل أ و ق ا ع وذلك م ق ت د ى قولهم في شرح الاستقامه أ ي ض ا أ ن يجدك الله عز وجل حيث طلبك ويفقدك حيث نهاك ف أ م ا أ ن يجدك حيث طلبك ف أ و ل ما يتبادر الى السنه مواعيد الصلوات يا مواعيد مقدرة بأوقات طلبك بوقت محدد فاما ان تكون شاهدا فانت من الشاهدين واما ان تكون من الغائبين وتسجل غيبتك في الصفر ليس عاده ان يقول الله عز وجل ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوفا وفي الصحيح السادس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه خير ما يعمل المؤمن باعمال الاسلام الصلاه في امور الاعمال لذا سينا ل ا ع ت ق ا د وهو أ م ر ه قلنا ويزاني باطل فمن حيث الأعمال, من حيث الاعمال الصلوات الخمس و ا ل ا س ت ق ا ل ة على إلا ما إن الصلاه انما يقع في ا ل ت ز ا ن ا ل أ و ق ا ت إ ن ا ل ص ل ا ة كانت على المؤمنين كتابا موقوسا فهي ف ر ي ض ة كتاب لكن ط ب ي ع ة ا ل ف ر ي ض ة هذه ط ب ي ع ة وقتيه ة ف ك أ ن قال إن الصلاة إن كانت المؤمنين على وقتا هذه أ اسماء من المرة أن الصلوات خ ة س ي ت ب أ الأوقات سجل وظهر و سجل ع في ا ل ع ر ب ي ة ل أ و ق ا ت ز م ا ن ي ة وهي عند جميع الناس في جميع اللغات من حيث ا ل أ ل ف ا ظ ب ل على م و ا ق ف لا على صلوات فحضور المؤمن في الوقت ل أ د ا ء صلاته ا ش ت ق ا م ة وغيابه عن الوقت و إ ن أ د ى ا ل ص ل ا ة بل إ ن ق ا ف ا ل ص ل ا ة ل أ ن ه إ ذ ا غاب الوقت إ ن م ا يكون من ا ل ق ا ض ي لا من المؤدين كما قال الفقراء يسمون ا ل ص ل ا ة بعد وقتها قضاءا وفي وقتها أ د ا ء ا فالاستقامه بذنب ا ل أ ع م ا ل ا ل أ د ا ء ولا يكون القضاء حينئذ الا بعذره كما هو في ا ل ع ق ي د ة كما قال الله عز وجل من مذا كما الا نكرها وخلبه مطمئن ب ا ل ل ا ل كذلك هنا في الصلوات وسائر ا ل أ ع م ا ل الواجبات والمندوبات من رمضان وغيره لا يقضى إ ل ا بترخص ولا يسلم القضاء الا برخص لا ينبغي ان يخرج الفعل عن وقته الا باذن وهذا الاذن هو ا ل ر ص ه ومطلوب حينئذ تحقيق عدم ا ل ا س ت ط ا ع ة كما قال ا ل ش و ك ا ن ي رحمه الله في ميل الأوطار الاستطاعة تحقيق عدم ع نيل ا الاوطان لا الصلاة في وقتها أو لا لتر روبين ي ديالنا ما تيمه لا ش ي ش يجري تاني ت ل ب ع ل ن ا هذا هو ت ق ك ل هذا الاستطاعه فكر ا ن ا ع ل ك شيء م خ ب ع ا ك شيء ي د و س ت ل م و ب ي في نفسك ا يزرقا ا يمكنها خمسين م ت ر كيف تشكل م كي ن م س و ع ت حقق ي عدم الاستطاعه يجب تحقيق عدم الاستطاعه ليكون القضاء مقبولا و إ ل ا فمطلوب منك ا ل أ د ع يعني تادفه فالفعل في الوقت أ د ا ء وبعد خروج الوقت قضاء و إ ن م ا ا ل س ت ق ا م ة ا ل أ د ا ء لا القضاء إ ن م ا ا ل س ت ق ا م ة ا ل أ د ا ء وخير ما يؤدى و أ ش ر ف ما يؤدى و أ ع ل ى ما يؤدى ا ل أ و ق ا ت الاوقات اذن بعد ت ح ق ي ق قصد التعرف على الله عز وجل بتوحيده سبحانه وتعالى والسعي إ ل ى تعلم ذلك ذهنا ووجدانا و ح ق ق أ و ق ا ت ك و ي ك عندك مواعيد مع الله عز وجل كما لما تشتعل ا ش غ ل من مواعيد د ي البازار ك د ي ر م ذ ك ر ة لجندار وتشذر فيها ساعة ثانية تاريخ الثاني و ن ا ر الثاني عندي معيد مع ا ب هذا مهم ما خ ش يذكره هذا كذا كذلك لك مواعيد مع رب العالمين ط ر ف ك فيها ط ر ف د ن شزما والحمد لله هذه المواعيد يسرت كل التيسير ي ش ت ر ك ب ا ل أ م ا ن حيثما حللت وفحمت يذكرك بالوقت م ع ب ا ل و ربك هنالك سبحانه كما يليق بجلاله وجماله ينتظرك و إ ن أ ح د ث إ ذ ا فالله يناجي ربه ناجي مع في فاقرب ي خلاقه ما يكون العبد من ربه وهو ساجد تتقرب إ ذ ن تسعى إ ل ي ه سبحانه ا ل أ ذ ا ن في كل مكان ومن كل مكان ي م ل أ المدن والقرى والمداشره يناديك للوقت و إ ل ى الوقت م ذ ك ر ا ت الصلوات م ن ت ش ر ة في كل مكان يطبع المحسنون ي ط ب ع و ن م ت ط و ع و ن ي ط ب ع و ن مواقف ل ل ص ل ا ت في كل مكان إ ل ا من أ م ر الذي لا يمكن ب ن ي ح و ل على الخاصم بنسوه ي ويحصل ل ى ا ل م ك ت ب ه ويحصل على الضبط الغربي فيعيش على افساس بالوقت ويضبط المواعيد مع رب العالمين مواعيد الخير مواعيد ا ل إ ث غ ا ن والقبول مواعيد التقرب مواعيد الزمان ويكون حينئذ من المستقيمين ممن التزم واستجاب و ص ب ق إ ذ قال ربنا الله هذا أ و ل ص ف ة من صفات الاستقامه من بعد قولنا ربنا الله من بعد القول والاحال و ا ل إ ش ا ر والالتزام الذي يقتضي ا ل ت ع ر ف ع ا م الله عز وجل والتعريف به الا بكل هذا أ و ل ع ل ا م ة و أ م ا ر ه تدل على ا س ت ق ا م ة المستقيم صلاته وكان أ ه ل الحديث في الزمان السابق لا ي أ خ ذ و ن الحديث عن رجل حتى ينظروا الى صلاته ل أ ن ه إ ن حافظها كان لما س و ه ا أ ح ف ظ و و ح ي وان ب ي ع ه ا كان لما سواها اضيع وهذه رساله ارسلها ل أ عمر بن الخطاب رضي الله عنه إ ل ى عمال الاقاليم وهي صحيحه موقوفه على عمر يعني رواها س ابن حدان في صحيحه وذكرها غير واحد من نقاب الحديث وذكرها ابا الامام مالك رحم ا ل ل و في ا ل م و ط ع بسند متصل الى عمر رضي الله عنه كتب إ ل ى عماله يقول واعلموا أ ن أ ه م امركم عندي ا ل ص ل ا ة فمن حافظها أ و حافظ عليها كان لنا س و ه ا أ ح ص ر ومن ضيعها فقد ضيع فيه واعلموا ان اهم امركم فالعمل ا ل ا د ا ر للمؤسسات ل ي د و ل أ ه م شيء عند عمر ص ل ا ة الوالي ف إ ن حافظها كان النتيجه احفظ و إ ن ضيعها ضيع دينها أ ي كان النتيجه اضيع فمن ضيع حق الله كان لحق المخلوقين اضيع اذا كان هذا متعلقا ً ب و ل ا ة عمر أ م ي ر المؤمنين رضي الله عنه فما بالك حينئذ بالخلائق إيه؟ إيه؟ اجمعين ل أ ن شر مولاه عمر صحابه إ ن م ا كان يولي في غالب أ م ر ه ص ح ا ب ة رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ب ا موسى ا ل أ ش ع ر ي وعمرا م ن العاص رضي الله ع ن ه م و اجمعين و أ ب ا ب ه م ا من ا ل ص ا ر ح ي ن ومعاويه بن أ ب ي سفيان وغيرهم كثير من ص ح ا ب ة ا ل أ ج ل ا ء هؤلاء جعل أ ه م شيء إ د ا ر ي يلتزمون به في الوقت ل أ ن ا ل إ د ا ر ة من أ ه م فرض عمل اداره وخير ما يدبر الوقت فيه تدبير الوقت مع رب العالمين الوقت الذي التزمنا فيه مع رب العالمين إ ن لم نحسن تدبير هذا ف و ق ت الخلائق أ ض ي ع حينئذ في تدبيري ولا بركه في ركتين خارجت عن برنامجه ا ل ص ل ا ة أ ي برنامج على العموم و ا ل ش م و ل وبالاطلاق وبالاستثناء ولا تقصير أ ي برنامج عمل ن ا فيه ش ي حظ ب ل و ق ت ا ل ص ل ا ة برنامج لا بركه مع مرض ا ط ل ع ا ل ب ر ك ة ف ي خ د م ة ب ر م ع ه وثمانيه ساعه و ا ر ب ع ة و ث م ا ن ه ساعه ولما ه ر ك ن و ق ت م ن ب ر م ج كنت فردا أ و ج م ا ع ة واحدا أ و م ؤ س س ة ح ا م ه او, أو خاصه كن م ا ش ئ ت ف إ ن لم تبرم في حياتك ووظيفتك وعملك مواقف الصلوات فلا ب ر ك ت في عملك واعلموا أ ن خير أ ع م ا ل ك م ا ل ص ل ا ة هذه الشغفه لي واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه ثم بعد ذلك يستقيم المؤمن المستقيم بعد هذه على د هذه مداومه تدبر الرساله القرانيه من العواصم من القواصم ا ل ا ي قد تنحرج به على الصراط المستقيم الكتاب كتاب الله عز وجل كتاب الله الذي هو رساله الله الى العالمين و أ ك ر م بها من ر س ا ل ة و أ ع ظ م بها من ر س ا ل ة فينبغي لمؤمن ان ينسى أ ن هذا الكتاب كلام الله يجب أ ن يعيش هذا المعنى وهذا ا ل إ ح س ا س في وجداننا كل يوم ننصرف عنه لنعود إ ل ي ه يعني الذي من تكمل منه تحطه باش تولده وليس لتنقطع عنه يجب أ ن ص ح ب ه وتصاحبه حياتك ا ل ل ه ا ل ق ر آ ن الكريم أ ي ه ا المؤمنون شيء عظيم جدا سر غريب جدا بلسم شفاء ه د ا ي ة ح م ا ي ة ل إ ي م ا ن ك و ا ل ا س ت ق ا م ه من ان تضيع في الضلالات والظلمات عاشر ا ل ق ر آ ن الكريم ع انه لمن المصائب أ ن ت ب خ و ل بيتا مسلما في بلد المسلمين ولا تجد فيه مصحف بكارثة مكوان يعني من تعجب ش ي ئ ا ً بعض الناس ا لقا ل ي و ش ي ه من أ ه ل ي العلم بالمعنى الحديث هذه ا ل ك ل م ة ف د خ ل و ا من سبب ي ر و ث ه ا من كل سنين طرف اذن وصحه المصيبه علاش ما ع ن د ه م وصحه مخوف ا ف ي س حلمي ص ح و ج د ا ل د ي د ه ما عندهش ي سنان بذلك وهو أ ع ظ م بكثير من أ ن ينسى هل يرى ر س ا ل ة الله رب الكون إ ل ى كل بشر خلق ف هذا الكون ا ل ر س ا ل ة ا ل ك و م ي ة الكبرى تغيب عنها تغيب عنها خبرا وخبرا إ ذ ن أ ن ت من ا ل ه م ش ي ن ط ص ي ح خ ب ر ب ا ل ر س ا ل ة التي ن ج ا ت من عند الناس تطرق بابك و ت أ م ر ك وتنهاك وتعد لك الحدود وتبين لك وتكشف لك وتخبرك و ت ه ي ك وترشدك وترشده فينبغي ابدا لمؤمن يعتقد ب أ ن ه ذ الكلام الذي هو القران ك ل ا م ت ك ل م به الله أ ن يغفل عن تدبره وقراءته و ت ل و ت ه هذا عاصم من العواصم معلم من المعالم في ا ل ا س ت ق ا م ة إ ذ ا انضبط المؤمن إ ل ى الوقت فعليه أ ن يصحب ا ل ق ر آ ن حتى يجد شوقا كل م ر ة ل ل ع و د ة إ ل ى الوقت ليخلصه للوقت بشوق و ب ر غ ب ة و ب ر ه ب ة م ع ا ش ر ة كلام الله ا ل ا ن ص ا ت إ ل ي ه تدبره ولو ت ه و قليلا غير ما تخطيش كل يوم صحيح ا ل س ن ة أ ن تختم ا ل ق ر آ ن في كل شهر م ر ة أ و كل أ ر ب ع ي ن يوما كما في ع الحديث ن العاصى ل لي ه أنه ما أقدر هذا أقدرش النجد ظ ي كي م تركوه في ما ينبغي له أ ن يترك ذلك البته ل أ ن لنا حديثا يستدرك على سبيل ا ل إ ع ا ن ة وسبيل الانهاج ل ل ن ه ج الصحيح الذي ينبغي للمسلم أ ن يلتزمه إ ذ لم يستطع أ ن ينال ا ل ع ز ي م ة الاولى يعني من ف ق ر أ و ا ما ت ي س ر منه هذا كتاب الله ولو آ ي ة كل يوم آية صنع م قال شرب لك ولو آية كل آية ي و م فلم ترى أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أ ح ب ا ل أ ع م ا ل إ ل ى الله أ د و م ه وان قبض فلان ق ر أ ا ل ق ر آ ن شهرين أ و ث ل ا ث ة أ ش ه ر يعني تكمله كل شهر في الشر ه ا ل أ و ل في الشر ه الثاني في الشر ه ا ل ث ا ت وتنقطع ثلاث ة سنين لكان هذا أ ف س ا د بكثير من أ ن تقرا ا ي ة و ا ح د ة كل يوم عمرك كله في أ ع ظ م جديد احب ا ل أ ع م ا ل إ ل ى الله أ د و ا م ه و إ ن ق ذ والفله لن يحدث فيها حسن المعنى آ ي و ا ما تيسر فاقرا ما تيسر منه عش مع كتاب الله كل يوم خذ لك آ ي ت ي ن ثلاثا اربعا خمسا سمنا ما استطع حزنا حسب الاقبال كان لديك اقبال ساكمل كم من جزء لن ي ك ن ف سالموس لا تدخر س برغم من مسلم ا اجل مرقرا ف سالموس س د ب ر و د آ ي ا ه هود بامبر اشبي ي ا م ك في عمل سيطرقات ي ع ص م ك بالله ن م ن ك ث ي ر من ص ل ا ت ث م ب ع د ذ ل ك ا ت ى لا ت ه ا ل بابي ل ش ت ق ا ا ل ا ن ت س ا م ب ا ل س ن ة ولكن ك ي ء س ن ة واسع ة و ع ر ض ة فكيف تجدني بسننا ة افتح ذلك شد المفتاح في بك وبعد ذلك يسر الله لك المداخل والمجالات م ف ت ح ا ل ن ه ح ا ج ة و ا ح د ة وما لاحظ كثير من الناس غاطين في المفتاح اشتروا كثير من كتب ا ل س ن ة والباب ب ا تخرمنه واسوا ل ب ي و ت من ابوابها اما باب ا ل س ن ة م ا ئ ي فهو قول قو رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا تخلق ب أ خ ل ا ق تحلم بحلمه هذا الباب والخلق ا ل ن ب و ي ب و ج و د في شمائله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ارى الشمائل ا ل م ح م د ي ة يعني ا ل أ خ ل ا ق يلتزم بصف م ن ا وشمائل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ي ت ح د ث ف ي ه العلماء عن أ خ ل ا ق ه وصفاته الخلقيه يعني ل ك ن ما يمكن شيء تقلدي بطفل في لون وجهه وفي عرض كتفيه وفي ترجل شعره هذا امر غير ليس مازالت فيه ولكن مطلوب منك تقلد في اخلاقي ان تتعلق بغرفه علي صلاه السلام وهذا هو الجانب الاكبر للعلم الشمائلي كما في الشفاه القاضي عياض وكما في شمائل الترمذي وغير هذا كثير والاحاديث ا ل ن ب و ي ة بصحيح البخاري ومسلم وكتب ا ل س ن ا ل والله تعالى الى اخره فيها ابواب راسخه على الاخلاق ديالنا بفصل وهذا موجود في كثير من كتب المغازي والسير يعني في النبوي ن ف ت ا ح كل خير و إ ذ ا ك د دينك ان تتبع اخلاق الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كما قصد ذ ل ك صحابته الله عنه. من لبيت. لبيت من من أخلاقه. فقالت عائشة رضي ع ن ه شيء ي مرام شاءه ل ب ت ا ك أولون ا ب ي ا م ن النبي صلى ك ي ف ك ان ت أخلاقه ل ا ق ف ت عائشة الله رضي ع ن ه اخلاقه كال ق ه ل ر آ ن ذ ذكرار تكذب ه مهمة هناك هو كتاب الله الله واحدة وإشارة ولكن حاجة القرآن كتاب كما كما بينا العالمين إلى تاثر مع ا ل ق ر آ ن ا ل ق ر آ ن كلام احتاج منك إ ل ى نموذج عملي م ش ي على خ ط و ا القرآن ت و ح د كتاب ما ع ر ف ش و ح د تدير على ل خطوات ا ق آ ن وهذا و الذي ا على مشى خ ط ت القرآن بل أحسنه م ش ى على خطوات القران آ ن رسول ل ل الله عليه وسلم ه بسم ع ي ف منك على كتاب على الله تسمع لكلام الله وعين ا ل ه ي د على شكل سيد رسول الله على ط و تسلم ل ه رسول الله تلوى ا ل خ ط و ة تكون إ ذ ا من المستقيمين زبده و ي ة السنه النبويه إ ذ ا جمع المؤمن كل هذا كان من المستقيمين المطمئنين الذين تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا ويبشرون ب ا ل ج ن ة التي ه و ع ز و ا ب إ ذ ن الله عز وجل اللهم اجعلنا من المستقيمين اليك اللهم اجعلنا من المستقيمين إ ل ي ه اللهم اجعلنا من, من المستقيمين على صراطك المستقيم اللهم ا ه د ن صراطك المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا ا ل ت ل ا ب ه واجعلنا لك من الشاكرين اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك ا ل م س ت ف ى صلى الله عليه وسلم وحب الصالحين وحب من يحبك آ م ي ن من المؤمنين والصديقين والصالحين و ا ل ش ه د ا ء اللهم آ م ي ن اللهم امين واجعلنا لك من الشاكرين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين